لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفل I am a Man walk. ¡Vale! كلا بل تحب Why won't you? سفت الساق بالساق إلى ربك, ربك يوم المساء I am one فجعل منه الزوجين الذكر والأخرين Bismillah. ما إلا خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ من وقفه نَبْتَلِيهِ كان إِنَّ هَذَا إِلَّا Yup إنما نطعمكم لوجه الله Yeah. No. Why you ويضطون فيها We'll be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 وحلوا أتاور Yeah نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا I'm <laughs> going